وَاتْلُ عَلَيْهِ النَّبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَبْتِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فعلى الله, فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَتُمْ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 إِنْ أَجْرِي إِلَّا أَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهِ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْكُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وأغرقنا, وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَظَرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيِّ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ عُرُوْلًا إلَى قَوْمِهِ فَجَاءُوهُ بِالْبَيْنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ كذلك نطبع ألا قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا, فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين